يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت يوم تضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد